وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء وَمَا يَأْتِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَأْتِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ مَنْ يَشَاءُ يَشَاءُ يَشَاءُ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 إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور وإن قال موسى لقومه اذكروا إن الله عليكم إذا جاءكم إذا جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنَّكَ خَرُؤَ أَنْتُمْ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا غني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إننا كفرنا بما أرسلت به وإن وقالوا إننا كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك تَدْعُونَنا اِلَيْهِ مُرِيبا قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد ابا سلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا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 ولا نصبرا على ما ذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا أو لا في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعي وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَن يَرَىٰ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ وَيُسْقَىٰ مِمَّا كَانَ صَدِيدًا يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِعُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بميت وميوت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 ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِيَّاَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ قال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبع فهل أنتم فهل أنتم من شيء قالوا لو هدنا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محي؟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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إن الظالمين لهم عذاب أليم. أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لها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 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Allah الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء. خرج مِنَ من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهر، وسخر لكم الشمس والقمر.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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنَّ وَبَنِي يَأْنَّ عَبُدَ الْأَصْلَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِن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 ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالم إنما يؤخرون لَيْومٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْتِيَان مُقْلِعِي رُؤُوسِهِمْ لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا وعوتك ونتبع الرسل، أ ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم.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 فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ نَذِيرٌ تِقَامَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ نهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيل ما كسبت إن الله سريع الحساب وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ